اين احمد ونستعين ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا او يسارا رميت سواه الجحيم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 إذا زبلغ المرأة من الأحكام الحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قيشت لنباق صفة الصلاة عن أبي وريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تلسر معك من القرآن ثم ركعت تطمئن راقعة ثم ارفعت تعتدل قائمة ثم سجدت تطمئن ساجدا ثم اضطح حتى تطمئن جالسا ثم اجل حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اقرجه السبع والاقول للبخاري. باب صفه صلاه الشرازي مشكورا ابو هريره زي قال اسيدك ان اذا جلستوا افتعلوا تر حديث الرواتب اذا فهمتم بي جنبي اخواص صلى الله عليه وسلم فميت اذا قمت الى الصلاه اجلس ولو موش فاسبغ الوضوء دزني يجت جوان هالبقره ثم استقبل القبلة دويروا لا قبلتك تكبر الله اكبر تكبيره حرام بس ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن طبعا ذيك التفريما تيسر معك من القرآن تخصيص كهبه وعنتك هو هاد ميشك فاتحين لكن ثم ركع حتى تطمئن راقية دواي هل سوا ثم ركع كذا حتى تطمئن تطمئن أويه؟ يجزال سبحان ربي العظيم وبحمده با با با با سبحان ربي العظيم نقوى قوى نيوجه كوى لتيمول الشرقي كبالسجر كاتب حفدقينك هو هو النية سبحان ربي العظيم هو هو الميوجنية كوى اطمئنان او يدرس مطمئن به سبحان ربي العظيم وبحمده يجزال ثم رفعت تعتد الى قائمة دلتل. سمع الله, لمن حمده ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا هو يبني نفسه زي بني نه أو الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اختي نموه لو ألا سُزدش يقذار سبحان ربي الأعلى بلأكن يبغي تشي شو ذارك وعذب دو ثم رفع حتى طمئن جالسة دعاءش لبوس تانوش سؤ دعاءات خن اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني إلى أخير نشخين شو إشتغليه ثم زيد حتى طمئن ساجدة سبحان ربي الأعلى وزيادةش، هو أقسمت لكانت منشطة بوي، بلان أعني لو ثم فعل ذلك في صلاتي كلها، لهمو نورش كانت، لهمو كانت كانت كان فها ماشد دبارة بكوا. طبعاً دي آخر بخاري، محمد، حتى تطمئن قائمة. توكوا لا كانت قيامش الصنوي ومثله في حديث رفاعة بن خديج رفاعة بن رافع عند أحمد بن عبان حتى تطمئن قائمة فمن رفائيك الرفاعة الرفاع بالساحل يشترى غميرة رواتج حتى تطمئن قائمة حتى نفسه أو رواتج جواها في اي صحيح صحيح الرواية الغليلة او أو لفظي او يدرينا لفظي امام احمد لقي ابن حباني أجنا بقول أو يتر منا ما نقول وخاري مسلم أويناعيتن صلبك حتى ترجع العظام صح الجامعة فأقم صلبك حتى أكو إسقانك أنا مو دبتن نك إسقانك أنا إذا أو تهونيا إسقانك وللنسائي وللأبي داود من حديث رفاعة بن رافع أنها إنها لا تتم صلاة وحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني على صحيح الجامع الصغير حديثها صحيحة أوف المتكلمة من نسائي أبي داود رواية حديث رفاعة يكري رافع إنها لا تتموه تتم تتم تتم لا تتم يا لا تتم لا تتم تتم لا تتم قسم تتم يعني ماضيكي أتم مبوا رباعي لا مثلا تتم يعني فعل تتم لا تتم أحدكم نجي يكتان. تو نابي نقصدانا حتى يسبغ الوضوء. تأدب زنيش بتواتينش و بزاني. كما أمره الله تعالى. ثم يكبر الله تعالى. دعاء ذلئ الله وأكبر تكبيره بس. ويحمده ويثني عليه. طبعا الحمد للخوايب البرتقال اللي ذكرته. ثنا عليه كوجو شوازي كمافي اللي بويناه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره هلله. طبعا زي كده كراتيل اقراته قران طيب من بعض الشكل قران بخيني لكن مش ورقه فاتحة ومعه طبعا لو صعبه كات يعني بغات يكم دوام قرآن فاتحه هذا قران لدوكيت البصره فاتحه بغات ابن عمر لا عندك زي وارد ابو طه امام مالك لتر سورات لتر الركاعي رباعي بيان ثلاثي فاتحه هذا شيء قران خينيا ايشان وارد بو فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلِله كابراهيم بن نازان يدخل قرآن بخنيت أونك ليثير نبو أو أختي أو هي أول سرنيا والابي داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله و الأب داود آتيا قرأ القرآن بخيا بأم الكتاب في فاتحة سورة فاتحة تاعك سورة الدوزارذاب زارك لما كان زارق للمدينة وبما شاء الله يعني بغادي سورة و لابن حبان ثم بما شئته این عاشقه یعنی اگر صورتش غیر فتحه، بلاماند انسان لکارتی استناد و بعدی امام هواه، هگر صورتشی خند ترکیبی تجنده نگ کاره صورتی ناسی خند بله نجی پس چرا راه تو فویت بقراه درسته باز دوست سال شگی تجنده اکارتی مگه نگ زارگ جمعی بخندی دوای بست صورت بقراه درسته هنی حرام نیه او سنتشي. دي دي. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يدي حدوى من كبيه وإذا ركع امكن يديه من رقبته ثم حصل ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما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 دفعةً ج قال ذيبي عن بني خوان بني صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه جعل يديه حدوة من كبه كاتك تكبير لذكر الله أكبر أولانية حدوة من كبه أولى نك الله أكبر نك الله أكبر حدوة من كبه أولانية بكاملي أولى الله أكبر دواي وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه أمكنه داس هذا وإذا ركع يديه من ركبته يعني ثم ها ظهره يعني بجتي شيء رأس ذكى أوهلا لجري يعني كا جوت أوهكر سواء بكامل إبرك عند جي بكامل يجي هاي يا اواسل اه ثم صار ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل قفقار مكانه حتى هو يسقال كان عنده شوي خوي مكامله فاذا سجد وضع يديه اجى ازاي وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما افتراشين انت تقول لك هات يا وي بيركونا بيركونا دكرت افتراض او اوطئ او طب كانت تقول اوه اوه بياي لوانا ذكرت بلان دو انا يعني دو او كان تحياتي ده ولا وقبض لكن واستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة رؤية قبليه بن ذكاني رجلي بيكاني وإذا جلس في الركعتين بعد جلس على رجلي اليسرى لسقطت ونصب اليمنى دائما نصب او نصمة أولا نكره توابي دائما لزاي اللي بس ذكر سيد هذا أو يبلع أو يندي بسخيني تسقى عندك. ها؟ لا دوام للسلام. بس قصدي دكين. يعني قصدي ما. طبعاً لو او حاشا ولا قابضهما قابضهما او حشد او حافظه او حشد او حشد او حشد او حشد او حشد يجب حشد او حشد ثم استقبل لاطراف اصابع رجليه قبله واذا جلس في الركعتين جلس على رجلي اليسرى ولا اليمنى واذا جلس في الركعتين الاخيره سيموت سالمو برمله دكان الموت ايما مالكيا كش لقدم رجله اليسرى ونصب اليمنى ذكر وقعد على مقعدته لسه وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه تمام ابو حميد ساعدي بالشرح لسيد ابن الروايه الكديار وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله يا المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى كريه ومسلم طبعاً إلى عليكم ربي طالبوا رجاء الله يا أخوي كتب يا خواص الله عليه وسلم. فالميتي طبعاً إلى علي بن صلصة الروايات أنه كان إذا قام إلى صلاة جهل صابا ولبون وجه. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض التأخري كلاماً جداً إلى قولين المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك وأنا على وعده وعدك عهدك مصدقته التأخري حدثنا المسلم روايته وفي رواية لو إن ذلك من صلاة الليل لا إلَّا رواية عن ابن اللكات إنه يجي الشو إنه يجي الشو يعني الشو إنه الشو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيه قبل أن يقرأ فسألته فقال أقرأ اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشق والمغرب آمين اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين. اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد متفق عليه أبو ريو رزيخوانة سلبية جرتا وكبين زاروا سلطة حديثة رواية ديفرمو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديفرمو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أقرات تكبيري أحرائي بس أبعال أبو نوش سكت هنيهة هنيهة ك... كمكة كاتج زور زور كم يعني اللحظات سكتة لطيف, تكتي لطيف. قبل أن يقرأ في, في قرآن يقول أل، الحمد لله رب العالمين فسألته بين أنفله فقال أقول أو دعايتك اللهم بعد بيني وبين خطاياك بعد بين المشيق للمغرب اللهم نقني من خطاياك ما بنقى الثوب من الأبيض من الثلس اللهم اغسرني من خطايا بالماء والثلج والبراد خدا خدا دورم بيخا بعد بيني وبين دورم منو كانم كما بعدت بين المشرق والمغرب تسون بيني روشلات ورجاوات دور خسيتا اللهم من خطايا خدا لقناه توانا كانم بن باريزي باك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس تسون زلي سبي اغراتو زلجي سبي لدورا نقتبدي زلجي سبي دكيته. اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. خدا يا جناكان بالشواي فاكوا بتسيب بقاؤه بالثلج والبرد. طبعا نفس الشأن شواز البرد يشاد الشواز كله وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيرك. رواه مسلم بسند منقطع. والدار قطني موصوله هو موقوف حديثك إمام مسلم الريواتي كردية إمام عمر أنه كان يقول قضي لو سكتيا أو دعايا يعني فاكم نزهي لبوتو اللهم وبحمدك اللهم يعني يا الله اللهم بمعنى يا الله يا. وبحمدك يعني وتبارك اسمك. وتعالى جدك يعني تعالى عظمتك وَلَا إِلَى غَيْرُكَ هِدْسَ وَيَقْنِيَ خُدَا يَقْنِيَ غَيْرِتُ ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وقال, وقال أبي سعيد الخدري رضي الله سربتا دفرمه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير لفاش تكبير دفرموه دفر الله أبي سعيد الخديري هذا هو صوته عفتاح لسير روايات خدية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه صحيح داوود من شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وشركه يعني حبل شيطاني <تصفيق> زورمي عندك عتاد لقاعد يكان السبيانية كدقيقين ولا الراديجي ومن شر الشيطان وشركه لا مش ش شركه فيك شين را وشركه أصلك إياه أكنه وكان خطأ ما هو عند نرجس السبيانية نجي نجي أو يعني لأ نجى يقصده ب ب ك في ذلك أيان دعاء صباح يعني بعند بنوها طبعا أبو سعيد هذا صبرح حدث الروايات كده وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائمة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان هنا عن عقبة الشيطان وكان ان أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختتم الصلاة بالتسليم أخرجه المسلم ولو الا عايش ده عايش ده زي في, في غنبدي الله عز وجل اجني وجسلك لا الله اكبر وتكبير الله اكبر ده سيكه دخت اويا بالحمد لله رب العالمين ولو انه يجكش بس بس ذكرت الله الحمد لله رب العالمين طبعا ليه كان كان بسم الله انك ديا معنى يوميه لابدوا الحديث الطبراني يتمن في غنبدي فرمي اذا قراتم الحمد لله رب العالمين فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن وإحدى آياتها يقلاها تكأن بلام خلاف لص هل يقرأ جهرا أم سرا أو فكرة كذا فكرة كذا لو قرآن القرآن القرآن بكوا بسم الله على بل للصريخة قرناه سائيك ليسوا وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصويبه يعني سير يخوي يزوله وأنا ذكرت تشخيص سر يعني ملي نلو خوار اللي يسر تشخيص نشور ولم يصوبه ولكن بين ذلك يعني وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما اجلسنا بالركوع لم يسجد حتى يعني دوس حتى يعني سمع الله يكسب دتي ن سمع الله طوي سمع الله الله أكبر يعني دد قيامك يتوهناك الدواء ندرسوا سُجد وإذا رفع رأسه من السجود أجلس ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يزج حتى يستوي قائمة وإذا رفع رأسه من السجود أجلس بنس كبا ولا سُجد لم يزج حتى يستوي قائمة حتى بكامله نك طبعًا كذا كذا نسيت سُجد الله أكبر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 لو أركاننا بتاعنا بنور الأركان نورك بيتاع الله يزودك قصان دابيتن. شو بيكون برضو في مساجد الله تيجي عند نورشتن شو بيكون أجري نيوير دابيتي هاي سلوسه هاي ربوعه هاي خممسه هاي سدسه هاي سبعه بس الزيبار سكين لبودم سكين الزماعة تا. زاني هاي بسوا النورجين سلعة كتير. نجمات بس النماره دكابرة. لو أنا بس أوكيه سلعة كتير. واسبعين سلعة لو جوزي بس واسبعين سلعة دعاء دفن ولم يزد حتى يسأله قائم وهو يقول في كل ركعتين التحية لما يرد هذا شيء تحيات وكان يفرش يفرش رجلا اليسرى وينصب لونا تعذيب اسمك وكان عن عقبي عن عقبة الشيطاني أن يفترش الرجل ذراعي دست عندك الظليل ولا لجناق قيدينك هيدا هو اساسيني هو شو لا نخير لو انا يجنب يا وكو يقن ما عدا لو اشتان النبي كبيغمبر تخصيصي كي ديال ابو العاد لو انا دي ولا لو انا عفوا لو سين جاء لو اشتيو انا تاعو اشتيو اوه كان لو ايبارد من اوصيده دهو ومجموعك ايلو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 دائماً لزمان على بنيا، ااا بالبابي ذكور ديتن، أفسدش ده شمول لكثن، هو قصدي. مستعف عن الشيطان سموه. سرنا هذا. وكان ينها عن عقبة الشيطان. سموه سيد. يدخل زين. بضم العين فسراه بالاقعال من هي عنه بأن يلسق إلته في الأب وينصب ساقه. أنا مخالف شيطاني. وينصب ساقه. يعني بتاع بتاع بأن يلصق اليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه هو شاء الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حد من, من كبئه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه. سيدك دوازار في سطسي حديث دفن النبي عبدي الله عليه وسلم أجره. كان يرفع يديه حزما من كبريه أولى وإذا كبر للركوع هذا تكبير وإذا رفع رأسه من الركوع هذا لا وفي حديث أبي حميد الساعدي عن أبي حميد عن أبي داود يرفع يديه يدي حتى يحاذي بها من كبريه ثم يكبر دائما ولمسلم من بل بل الله مسلم عن مالك بن حويله كفاضه حديثه لايغان الروايات كليه نحو حديث ابن عمر حليث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه تمام الروايات مقابل جيكني تنبغي من كب اركاد تمام فأخذ بمنكبي لحديث ابن عمر الكبير خالقه أتاه ده؟ أخذ رسول بمنكبي إيركان يقسطه أو منكبا إيرج أذنه يعني كواته؟ دوح على للرواية بس دي منكبا كا منكبا بقوله هو دشان يكسته هو دشان يقبله أتاه إيركانه إيرك وهذا كي هذا السب مقابل أوه يا السب هذا فيني هذي تو إيركانه قد طالعة تو أي إنسانية خذناه طالعة أو قال له ناقني الله بدناك بدناك زانيا الله اكبر يعني عادي جدي الله اكبر هذا جد الله ولا غني لقد اردت ان اكون مسلما وجدت ان اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون او اكون لو ما الذي يخص الشيطان على ما الذي يخص الحديد. على يعني, يعني دي دي. دي. أعقبي الشيطان إيش وخص الشياكة كذيها؟ إني لا الشيطان هذا شيء حتى يحذى في فروع أذنه وعناوي ابن حجر طبعا مالك بن حيره باصرح لست غمبر روايات وعناوي لابن حجر كحف تاريخ خلي لست غمبر روايات قال تلميذ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ام لم بي غمبر دي نمكن فوضع يده اليمنى على يده اليسرى ام ديتم دست راسته لست فيدانه على صدره لست سنجي اول راجحه نقوه قوي خل كان ذكر ديني لخواري ولا ذكر لا مو على صلاة تمشي أو هاب كده دلسته أو هيك دلسته أو هاشكل دلسته ليش يشغنيه أو إني بي بي. لو يزعلوا أو لو دستوا دست في بس شنو سير روايات وعن عباد ك سلطوا شائع حد يشيل بيا غنبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن اتفقوا عليه الرواة الشيكات ابن والرواية اللي ابن حبان ودارقطني لا تجزي صلاة لا يقرأ ب ب فيها, فيها الكتاب صحيح الجامع طبعا أتباعك المسلم اللي جا تكتب بيا غنبر خاصا نيجي كثيكت حتى وقو ب بقفات أولك انا تذكر أنا كذيلها لا ننفي الجازمة، نهية الجازمة، بس لا ننفي الجنسة، صلاة اسم لا ننفي الجنسة، مبني باشا يعني هستي الجنس هي صلاة هي اللي بوينية، كفاته عاد ما خير إلا أو كسرنبي، أو كسرنبي كنا تاني، تقدرين؟ دوس على في الدقنية، ناتين بس كخو عندك وينية، إسا أما لو عندك ما عندك بيتن، شيخ مصطفى عدري لا تلبسون الرحمة، تسكسين دقيون لكن، عفوا سندك مياسفلكا زاسالة. دري فأتيم خير مباشرة. هون ده اللي كان من دقيقة الحمد لله رحمة المالك يوم بي وخلاص. ليش كنا ناساني؟ ويش كيل السنة؟ بلا مسية يستطيع هم هم لا استطعتا كتير قبل قديم لا لا است بخو. ونيا لا يتنين كيف شلت؟ بس بده بلم كم لا يبغى هم قود جاء بس لا تجلس عليهم هو خوي من جاء بس إذا، أو أي بي بكلب، لازم يستايك كذا كيا، أذبحيناري بيد خيا بيد ناقري، هذه لم يقرأ بأم القرآن كفاة صلاة لا تجزئه، يعني كواه نبي نجيك. لا يقرأ فيها فاتحة كسرى فاتحة كده لا نخنده ترى نقول لك أناش مسألة هو إذا ما لفعله هو هو شو يبغى ويقول وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لو أنا يقول أبشر إمام تعب خينا قلنا نعم ما نبله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإن أولاد رضي من الله بيقرأ بيحتجوا ضعيفة ضعيفة بلى ااا ثالثا أنا قول لا بس نم نخدين ما خدين إلا في فاتح أي صورة فاتح أنا بدين واش بس شوشي كل ما انسان آية إنسان لنويجي جهري يعني لنويجي كأن آية صورة فاتح هما خدين يعني نخدين الأصل وابي صلى الله عليه وسلم لحديثي إذا ركع فركع وإذا سجد فسجد وإذا انصرف فانصرفوا وإذا قرأ فانصتوا انصتوا دو لن يجيء بهذا المكان اصل يجب ان يكون هناك افضل من له ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان لو من بخيل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون وخلاص لو من اجل ان يكون هناك افضل عندك مزافه يجيب مزابكان حتى للنجستر كان لا بل النوجخ خينيه كان جيب لنا بوتو لو لسطو بخينين عن انس ااا عن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كانوا العالمين اتفقوا عليه ليه؟ قال الليل كان قصدي كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قصدي ويه قصدي دل بسم الله الرحمن الرحيم ايات ما بسم لا لا بسم الله الرحمن الرحيم قصدي ما لنبغس دوما يقولي دي من اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكر إمام عمر بمهم كانوا جالسين يقول لك قلت الحمد لله رب العالمين يكسر الحمد لله لاستعانة به ده كده متفقون عليها خارج مسلم زاد مسلم إمامي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها كذلك في أول سورة ولا في آخرها يعني أول سورة ذيك فأتخيل لا بسم الله لا يذكرون. وفي الرواية ليحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء كذا راكضوك بس بس واحد على وفي ابن كانوا هذا يحمل النبي في خلافا لمن لها هؤلاء كانوا يسرون او الا بهم هيك ذول ونعيم يعني يعني كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بس <تصفيق> يعني, يعني بسم الله لزمني لي سوره فاتحه لغارزني صار <تصفيق> عندي بسم الله دخين بنهيني وعلى هذا يحمل نبيك للروايات للمسلم كجوتين خندريا كان في الحمد لله يا رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن في أول ولا في آخر للروايات مسلم كلا نار علتيها درين قصدي وعن نعيم المجمر رضي الله رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقرة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي البياض إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي النخذيه حديث كشط ضعيف ضعيف سفين نسائي نعم مجمع دارميه رضا يقال على سبيه فهذا لم يجب أن أبدو أبو ريك رضا يقال على سبيه ألج خين دي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يحكر ثم قرأ بهم القرآن دعائي سورة فاتحي خين حتى بلغ ولا الضالين كيف يجب ولا الضالين؟ قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس كذي ويقول كلما سجد أن قضي أمو ذلك فاتحي خين لا أمو ذلك ويقول كل ما سجد، وإذا قام من الجلوس، هذا صبّ يقول الله أكبر، ثم يقول اذا سلم ولدي نفس بيدي، باع شوي سلام إشترى ودريف والله أمن قسم بقول كنفسني بلا سك، خواك المورد أو نجت على ذلكم خواص صلاه او نجت يعني صلى الله عليه وسلم، و أبو عن رضي الله تعالى عنه عن أبي رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها احدى آياتها حديثك الصحيح إنما يدل على قديم الرواة كردية وصوب وقفه إنما يدل على بل الموقوف يجب لبابه حكم رفعها لأننا نرد الشيخ الباني الصحيح الجامع الصغير تصحيح كردية وعنه يعني عن أبي أنا عن أبي هريرة, <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين لا دار القديم عسنه والحاكم والصحو لسلسة الصحية وشكل بها انت صحيح كذيها أبو هريرة دجرته كبير قم بني قال الله عليه وسلم أقرأته لصورتي فاتحة من وآية وتوآية كل بآية دان جبان الزكرة يفرمو آمين إمامي دار قدير رواية سكرتها ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه طبعا وائل يكري حجر حتى يقرح لشيء يغنبير رواية سكرتها عبد الله قرية بأوفا فصائح وائل السلبي أو عبد الله بن أوفا رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا لذلك كابلها قادة يغنبير صلى الله عليه وسلم أمنا تانم هذ فعل من القران طبعاً انواع نجه الاما قايق يرقب وجاين بزاني هاي واه هاي بينق فعلا بلا ما هو باس ما كل اللذيذ استطاعيه بين خوي خلاه تصنت بيدكي او دويت تعلمني ما يرجئني منه بيغتم سبكم كوا لا تعامل زي فاتحي بي فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حديثك الصحيحه خرجوا رواه رو داود رواه أحمد وابو داود والنسائي وصحوه ابن عباس ودار قطني والحاجم حديثه حسن أصله تمشي السبب تسيها أكادك إنسان نجده كا لا نجده كا خواه خير راضي كا دي خوايا. دي خواش بما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما تنزل اصطاقيته بل أمدتون تواني أو لا تواني أو يقصيها وعن أبي قتادنا رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله كل يوم فأس ما قلناه وتفتح لسيري وعلى تكذبه وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وفي الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ويطول الركعة الأولى ويقرؤوا في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه بخاري ومسلم أبو قطعة الدجاتورة صلى الله عليه وسلم بيغنبري أخوات صلى الله عليه وسلم نجي بل أبو إيمدكس نجي نورو عصر لدو ركاتي يعني ركاتي يكم لنيران وركاتي يكم لعصر سيد أخين بفاتحة الكتاب بفاتحة وصورتين دو صورتين غيري ويسمعنا يسمع لاسمعايا يعني يجوا مع لبو لجماني ده دا يسمعوا الايه الحمد احيانا درس ويطول الركعه الاولى والركعات هي كم دراجك الدواء ويقراوا في الاخرين أخي لي بس وراي أصل واجه ركادي كم دريش تلبى لركادي دوم وقت أصل أواجه سي سير أصل واجه بس سبحانك لا سبحانك الله والحمد لا إلى إلا أن استكبرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين